إِنَّ <tries> No, no, no. لَن نَّسْلُكَنَّ سَبِيلَ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ فَاحْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَرَمَتُ مُوسَىٰ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ Oh mm -hmm. come in إنما مزل الحياة فَجَعَلْنَا مَصِيدًا كَلَمْ تَغْنِ لَمْسَ كَذَلِكَ الْفَصْلُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ الْفَصْلُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ دَعَاهُمْ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 هل <تصفيق> قدروا con nó Oh, oh. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون كذلك حق الكلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون فَمَن يَهْدِهِ إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّهُ هُدِيَ وَمَن يُضْلِلْ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ صيل الكتاب لا غير فيه من رب العالمين أم you mm -hmm. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم فعال لما يريد هل تاك حبيب يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم